وإذ أخذ الله ميثاق الذين قوّت الكتاب لا تبين نبوذ الناس ولا تكتونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبا أن الذين يفرحون بما أتى ويحبون أه يحمدوا ويحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمثازة من العذاب فلا تحسبنهم بمثازة من العذاب ولهم عذاب أليم وللله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن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 ربنا ما خلقت هذا باطل سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت فقد أخزيتهم ومال الضالين من أوصار ربنا إننا سمعنا منادي منادي للإيمان أن